ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه ان قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها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 ما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير 110. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رءاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين 119. فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير 111. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه إلا 122. واعلموا أن الله غني حميد 123. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا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 نفقت او نذرت من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدو صدقات فنعي بماه وَإِن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن ان الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما 129. ونفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون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 وما تنفقوا من خير فَإِنَّ الله به عليم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 فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف وأموه إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 119. تُبْتُمْ تبتم فلكم رؤوس أَمْوَالِكُمْ لَا لا تظلمون ولا تظلمون كَانَ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون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 129. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فَإِنْ كان الذي عليه الحق سفيها أَوْ ضعيفا أَوْ لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعذل 119. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فَتُذَكِّرَ فتذكر إحداهما الْأُخْرَى وَلَا ولا يأبى الشهداء 119. إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله 111. ذلك عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ترتابوا إلا أن ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تفعلوا فَإِنَّهُ فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وَإِن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة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 لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام الله لا اله الا هو الحي القيوم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 الكتاب وأخر فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتن وبتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا اولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة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 إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ ال فرعون والذين من قبلهم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 قد كان لكم آية في فئتين التقطا 110. تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء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 الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الْكِتَابِ يدعون إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ معرضون.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 O Allah, mmmalik de mukk, tu de mukk,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 فلما وضعتها قالت رب إِنِّي وضعتها أُنْثَى والله أَعْلَمُ بما وضعت وليس الذكر كالأنثى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 قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار وَإِذْ قالت الْمَلَائِكَةُ يا مريم إِنَّ الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين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 قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون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 أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الحواريون نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ واشهد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا 117. وقالنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 118. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين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 ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 125. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 فمن فِيهِ فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم 124. فقل تعالوا ندعو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ونساءكم وأنفسنا ثُمَّ ثم نبتهل فنجعل اللَّهِ الله على الكاذبين 125. إن هذا لهو القصص الحق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 فَإِن تَوَلَّوْا تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده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 ناس بابراهيم للذين تبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين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 رَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ حَاجُّكُمْ عِنْدَ ربكم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 ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكه والنبيين أربابا 126. ويأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون omdat Allah heeft de messen genomen, toen ik u en weten 117. ونصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ على إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ ويعقوب وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الْإِسْلَامِ دينا فلن يقبل منه وهو في الْآخِرَةِ من الخاسرين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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فلن يُقْبَلَ من أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى به أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العلي العظيم